يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها نساء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 فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما